فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعل ماهم أحاديث ومزقناهم كل مزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور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 ولا تنفع الشفاعه عنده إِلَّا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير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 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل الليل والنذار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا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 لا آمَنَ آمن وعمل صالحاً فأولئك لهم جزاء بِمَا بما عملوا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون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 وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْدِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ